مِنْ دُونِ رَحْمَةِ رَبِّهِمْ قالَ مَنْ اَمِنَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ومما الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من صدرك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على عهدى مصدر بهم هم